أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله آمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن في الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لَمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا وَالْمُؤْمِنُ الاحفاد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاد